ثار <تاري> الوديع يا بنين ثار ال... <تاري> الوديع ثار <تاري> الوديع يا بنين ال... بيدك بيدك بيدك فتحار وبصدرك نار ثار الوديعتاري الوديعتاري الوديعة ال... بعد ما و دمس نو ولای ای لعایش عمر به الهم همکین کشیف ابت عمر انت من زمان عاشرت موكا في الصبور مولا يا قلب يا الصبور ذابت يا امتلفار اجيال ماو بك أنت. سمع سمع امالنا بك شخصك محجوب والكل مصيوب شخصك محجوب والكل مصيوب حجمات علي أنا غيوم الفتن فار الودي على فارق هلا يا ابني الحسن بيدك بيدك بتاع ووب سايت زرايک اي مي دا دا ووب سايت زرايک ناري رو وي جهه حسرار الوديعة اري رو وي جهه حسرار هلا يا ابو الزهراء وزارع... عين حنان الى الشاعر الاديب الاستاذ <تصفيق> ثامر السراج الكاظمي <تصفيق> يا العايش عمر بالهم همك يا الكشيف يا بنت عيش من ازما شارته موکال موکال وی صبر مولا قلبو صبر ذوابت یم تلفره اننا نعقد فيك انت ها ها هي املنا نعقد فيك انت شخصك محجوب والكلمه صيوب تخصك محجوب ولكل مصيوب حجمت علي انا غيوم الفتن ثار الوديع ثار يا ابن بدك بدك بتار ومصدرك تار بدك بتار ومصدرك وی وديع عسر وی وديع عسر عذار وديع عسر يا بو الساعه يا الساعه تخميد جام رجل ابسي افحم الجار تسول لو تمد له طغره ابو شعر يا شاع تخم جام راثيل زاج را ويا يمتب سيف حافي الجار تصوله وتظمده القابرة حسيني انتي ضير من سيفك ثاري لشاب دلم وبعد ثاري رب خبر صابر شار الهش ما اوصدر ايفار الهش بس الفقار يخمد هال نار بذل الفقار يخمد هال نار شفاك نريدا شرع لسونا نثار وديع شعار الو هلأ. هلا يا ابن البد بدك بدك وتتأ صاح الدرك بين الدرتا وصلعتك تارين وديعه بين عسل بارين وديعه تارين ال... علم اشرا بغت لي يوم ما تروح نشار فراعي الوجود فداهم مجتت روح هل, هل رايه يا ابو الغيره مثيل صاحبها مجروحة تريدك انت تحميلها وبيها لنصركت لوحة زمها بها اليوم وكشف لهموم زمها بها اليوم وكشف لهموم ايه المهدي كافي تحمي المحن ثار الوديع ثار الوديع ايه ايه أي أي <size> <في �ris> يا ابن الاسم هان بيد اكبر صوتك صوتك صوتك صوت وصدعتا جريح شايل لا ما يحشر فلا يبر جريح ام الم خضر لمن للشام هيت السر زي انبي تعليل كره زي انا بي تعلي الكره خلفك بالحجاج امره جاي امره تذكرك بك اليوم ابكي سريه حبيبي ابكي سريه اخت العباس شافوها الناس اخت العباس شافوها الهلال هي وردت غريبة الارض الوطن تار الوديعة تار الوديعة بيدك بطار يصفد بطار بيذق فثار وفسان الرفكار دارين وديعه بئر الوديعة دارين وديعه اه هيا صال العقيق بعد ميح شبی مصیب بوګا کې لې الامر مې ته ورل تضل غایب ها مولای احسابي الخاصم صار يضقي نتمنى تجي تحاسب المثلك يشحري البتار ويحصص روس ما يعاتب سيف بيمناك والظالم ذاك سيف بيمناك روح لك فلوح والظالم ذاك والجيتك نبسنا الكفان والجيتك نبسنا الكفان تار الوديع تار الوديع يا ابن بيدك بتار وبصدرك. الله الله. بيدك بتار وبصدرك تاري الوديعك شفني الحسن. تاري الوديعك شفني الحسن. اخرى هو شيء. ايذ خارنا صدير مشحون بالغيره والولائيه وقلوبنا اتفايض حبك لك احنا فداك يا حبيبي لك لوهابيه وبني اميه كل البلدان شبت نيران كل البلدان شبت نيران صحاب ما يصحاب هذا الزمان ثار الوديع ثار الوديع